عل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدقوا وانكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون